وَأَمَّ الَّذِينَ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَا Amen.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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وعلوالكم إن إِنَّ فِي فَانِيكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَةٍ يحيي به الأرض بعد موتها إن